وَإَِّ نَنَلَآخَِةَ وَأُول فَآذَرْتُكُم نارَ تَلَظَّ لَا يَصذ إَِّ إلا الأشْقَ الذي كَذَّبَ وَتَوََّ وَشَُجَّ بُ بَ الأتْقَا الذي يُؤت مَا لَ وَماَا لِحَد النَّعدَهُ مِن النعمامَة تُجزَاء إَّ بتِغ أَجههِ رَبِّجِ الألى وَلَ سَفَ